ص ل ن ا ل ا ز م ن ا ف ي س و ر ة ا ل و ا ق ع ل ل م صلى الله ع ل ى ه و س ل ل الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ن ل ل ه عليه وسلم ص ل الله ع ل ي وسلم ل ى الله ل وسلم ص الله عليه و الله ي ه وسلم صلى ا ل ل عليه و س ل الله عليه م ص الله عليه و س الله ع ي ه وسلم صلى ا ل ي ه و س ا ه عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ص ا ل ل عليه و م ص ل ا وسلم صلى الله عليه وسلم ا عليه وسلم ص ل ا ل ل ل ي ه وسلم صلى ا ل ل ي ه وسلم ا ل ى الله عليه و س ن م الله عليه وسلم ص الله ع وسلم صلى الله ل و ن ل م ص ا ر ة إ ل ى إنكار ا ل ح ش ر و ا ل ن ش ل ب ع د ا ل م و ت ف أ ت و ا بالكلام على ط ر ي ق ة الاستفهام بمعنى ا ل إ ن ك ا ر و أ ش ا ر و ا في ا ل إ ن ك ا ر إ ل ى أ م و ر اعتقدوها ل ص ح ة إ ن ك ا ر ه م فقالوا أ و ل ا أ ئ ذ ا متنا ولم يقتصروا عليه ولم ي ق ت ص ر عليه فقالوا وكنا يعني متنا خلق هذا ما عاد يحتاج بعدها نحن نزيد الموشيع لكن إ ض ا ف ة إ ل ى ذلك ااذا متنا ولم يقتصروا عليه فقالوا وكنا ترابا وعظاما أي ف ا ل عهدنا بعد ك و ن ن اصبحت أ اهدافا ومساعدهم ا ا ومساعدهم ا ومساعدهم ق ا و ومساعدهم ن ا ا ت ل ومساعدهم ا في و ل م س ا الإثيان ف ع ن ه م ومساعدهم ومساعدهم ا و م س ا ع ن ا ه أ و نقول أو م ب ا ع ا ل أ و ل و ن إ ش ا ر ة إلى أ ن ه ا ل إ ش ك ا ل ل ا أ ع ظ م يعني ق ا ل و ا بعد هذا كله هذا هناك بعض مستحيل مثل عظام خلاص كذلك أبانا قبلنا من هذا مستحيل نحن هذا إ ن ك ا ر البعض ثم إ ن ه تعالى أ ج ا ب ه م ورد عليهم ب ا ل م ب ا ل غ ة في كل م ر ت ب ة أ ت و ا ب ا ل م ب ا ل غ ة فيها كما م ر ف قال قل يا محمد إ ن ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ل مجموعون الى م ي ا ت يوم معلوم إ ل ى وقت معروف م ف ه و م أ ي الى ما وقفت به الدنيا من يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل م ي ك ا ت ما و ق ت به الشيء إ ل ى حد و منهم مواقيت ا ل إ ح ر ا م وهي الحدود و قوله قل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ا ل أ م ر في غ ا ي ة الظهور ل أ ن معناها ان هذا, أن هذا من ج م ل ة ا ل أ م و ر التي بلغت في الظهور إ ل ى حد يشترك فيه العوام و الخواب و على هذا في كل موضع قال فيه قل ولكن كل ما يجعل محمد ما ن ق و ل يا محمد ف م ع ن ا م ح ش د ة ي ض و ح ا ل ش يا ء ل ي ح ت ا ج إلى أن ن ز ي د ن و ض ح ل ك كلهم م يا محمد ب ش ي ء د ه ل م ع ر و ف يا محمد يقول ه تعالى إ ن ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ي ت ي د ي م ا ل أ و ل ي ن على ا ل آ خ ر ي ن ي ج و ا ب قولهم أ و ل ا ن ا ا ل أ و ل و ن ف إ ن ه م أ خ ر و ا اخروا, أخروا ذ ك ر ا ل آ ب ا ء لكن و استبعتهم ل ا ا أ ك ث ر فقال إ ن ا ل أ و ل ي ن الذي ن ت س ت ب ع د و ن بعدهم ويؤخرونهم ببعثهم الله في امر مقدم على ا ل آ خ ر ي ن يتبين منه إ ث ب ا ت حال من اخرتموه مستبعدين إ ش ا ر ة إ ل ى كون الامر هينا فرد عليهم الله سبحانه وتعالى هم قالوا أ ولكنهم ب ا يجب ان ه وتعالى وقدم يكونوا اللي أنتوا تعتقدوا تأخيرهم وأنهم ا نبعثهم ه م ل افضل م معكم ة و وثالثا ق قوله تعالى منهم م و و ع ك ر ويجمعونهم و في عرفه الحساب وقوله ه ذ ا ف و البعث قال تعالى أيها ل ثم ثم إنكم ض ن عن ا د ى ا ل من ب و ب ا ل ب ع يعني من أ ه لبيان مكة ومن حالهم مثل حالهم لآكلون من شجر في جهنم ومن لآكلون شجر في ا ل ش ج ر ة وتفسير, وتفسير لهم وهو طعام أ ه ل النار فمالئون منها البطون من الشجر ل أ ن ه ا جمع شجره المعنى فشاربون عليه على الشجر ذكره ل أ ن لفظه مذكر من الحميم الماء المتناهي حره فشاربون شرب الهيل أ ي شرب ا ل إ ب ل الهيل جمع أ ه ي م وهيماء وهي ا ل إ ب ل التي بها الهيام والهيام داء حار ي أ خ ذ ا ل إ ب ل قال الشاعر إ ذ ا ماسك الله البلاد بلادا تسمى تسمى برحم من أ ر ض خذعما سكيت ولكن ي سكيت ب ه ان و يكون هناك اجراءات ويجب ان و ي ا و ن هناك اجراءات ل ويجب ق ان يكون هناك اجراءات قال الرازي وما ل ا ل أ ب و ا ب في الزبوم إ ل ى كون ذلك ا ل ط ع مرارا م ً وفي اللمس حارا ً وفي ا ل ر ا ئ ح ة منتنا ً وفي المنظر أ س و د ثم قرن ا قرنا ب ا ل أ ك ل ب ي ج ل على أ ن ه طعام ذو عقاب و ق و ل فمال فما اولى منها البطون ز ي ا د ة في بيان العذاب والها ع ا ئ د ة إ ل ى الشجر و ف ش ا ر ف و ن شربلين ا ه بيان ل ز ي ا د ة العذاب أ ي ض ا ثم أ خ ب ر ت على ا عزيزهم و طعامهم فقال عز و جل هذا نزلهم يوم الدين يوم الجزاء يطعامهم و شرابهم الذي ينزلون عليه و يصيرون بما قدموا إ ل ي ه و ا ل نزل الرز الذي يعدل ل ض ي ف النازل ت ك ر ي م ة الله و في ه تهفهم بهم ف ب ش ر هم بعذاب ع ل ي م و ليس هذا كل العذاب ب ل هذا أ و ل ما يلقونه و م ا ب ع د ا هو افضل من ي هذا نزلهم يوم ا ل د ي ن ه ذ ا ض ي ا ف ت ه م ا ويعرفه هذا ويعرفه هذا ويعرفه هذا و ي ع ر ه هذا ويعرفه هذا و ي ع ر ه ذ ا ويعرفه هذا ويعرفه هذا و م ع ر و ف أن ا ل ب ش ا ر ة ما ت أ ت ي ع ر ف ه هذا ي ء ف ي س ع ا د ة أو ف ه هذا ويعرفه ه و ي ع ف ه هذا ويعرفه هذا ويعرفه هذا ويعرفه ه ع ر ف ه هذا و ع ر ف ه هذا ويعرفه ه ا و ي ع ل ف ه هذا ويعرفه ه ا و ي ع ر ه م ع ل ى ا ل ن ا س ثم قال تعالى نحن خ ل ق ن ا ك م ف ل نحن ن ح د نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن خلق أولا لم ي م س نحن ن يخلق ث ا ن ي ح قال الشعر ف ل نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن ن ح م نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ن ت ن نحن نحن نحن نحن و ح م نحن نحن نحن نحن ح ن نحن ن يريد فهل ذكرتم مالكا فمعنى لولا التحضير والحس ولولا م ر ك ب ة من كلمتين و ا ل أ ص ل فيه لم ولا وهي ك ل م ة شر في ا ل أ ص ل فلولا تصدق معناها لم ا لا و ه ل لان ل أ ن ه دل على نفي ما دخل عليه وهو عدم التصديق ويجوز أ ن يراد فلولا تصدقون أ ن خلقناكم وهم و إ ن كانوا م ق ر ر ي ن أ ن الله خلقهم فهم في الحكم غير م ق ر ر ي ن بذلك إنكارهم البعث ومن حق من أ ق ر ى ب أ ن الله خلق ا ب ت د ا ء أن ي ق ر ب أ ن ه ق ا د ر على ا ل ا ع د ة ث م قال سبحانه أ ف ر و ايسومات منون لان يقفهم حتى يحتفلوا ك ان الله سبحانه وتعالى يقلكم في المرات ة ل من الدائره فهو ايسومات منون ف أ خ ب ر و ن ي عما ن تمنون أ ي تصبونه في ا ل أ ر ح ا م من المني والمي ا ل ن ط ف ة التي تنزل من ا ل أ ص ل ا ح فتقلق في أ ر ح ا م النساء و ق ا ل أ م ن ا ل ن ط ف ة ومناها أ أ ن ت م ت خ ل ق و ن ه أ ي أ ن ت م ت خ ل ق و ن ه بشرا تقدرونه وتصورونه على السائل أ م نحن الخالقون المقدرون له خلقا بعد خلق ا ل أ ر ح ا م ل أ ن ه تعالى لما قال نحن خلقناكم قال المشركون خلقنا من ا ل ن ط ف كما قال ا ل به ب ط ي ي ع ولكن ن خ ق ن من النطف ا م ا قال ا ل به ب ط ي ي ع و ي ق ا ل الله تعالى ر د ان عليهم هل ل رأيتم ا ط ف ة جسما ص غ يكون ر ا ولا ي ل ه خ ا ل ل ق و ذ ك ا ا ل ل خ ق غ ي ر م خ ل و و ق إ ل ا ل د ا ر أ ولكن ت س س ل ل و ا ل ضاطل ثم قال تعالى ثم ح ن ي د ر ن ا ب ه ن ا ل م و ت قليل ا ف ا ر ا سوينا ن يعني في ل من و ت ب ي ا ل م ط ي ع و ا ل ك ا ي ك و ق د ر ن ا ه ك ق ل ي ب ر ن ا ه ل ل ح ك م ة ت ي ر وقيل قسمناه عليكم قسمه على اختلاف وتفاوت كما ترتضيه مشيئتنا وحكمتنا فاختلفت اعماركم من قصير وطويل ومتوسط وما نحن ب م س م و ق ي ن أ ي بعاجزين يعني ي سبقنا في فعلنا أ ح د ت ب ق ه على الشيء اعجزه عليه فلم يمكنه منه أ ر ا د أ ن ا ق ا د ر و ن على أ ن نبدل أ م ث ا ل ك م أ ي نهلككم فنستانس خلق ا غيركم أي ن ح ن ق ا د ر و ك ا ن ا ونحن نتركنا وننشئكم و ن ا ل خ ل ى و ل ا ت غ ل ب و ن ن ا ع ل ى ذ ل ك وننشئكم أي ن ن د ئ ك م ف ي م ا لا ت ع ل م و ن أي في وقت لا ت ع ل م ونشئكم ونشئكم ونشئكم ونشئكم و ن ش ئ ي م ونشئكم ونشئكم ونشئكم ونشئكم و ن ش ئ م و ن ش ئ م ونشئكم ونشئكم و ن تقرير ن ح ن ق د ر ن ا ب ي ن ك م ا ل م و ت ى و م ا ن ش ئ ك م ونشئكم ونشئكم ونشئكم و ن ت س ب ق و ن أو ت م و ت ش ئ ك م ونشئكم ي ع ن ي تحت أ م ر ن ا م ت ج د ل ا ن ا أ خ ذ ن ا ك م و م ا ن ح ن ا ك ب و ر ي ن ع د لانه ب ي م ث ا ل ك م ك ذ ل ك ن ح ن نستطيع أن ن ب د لانه ي ج ا ل ك م و ن هناك م م ر ة أخرى ف ي م ا لا ت ع ل م و ن ف ي الوقت ا ل ذ ي لا ل ت ع م و ن هناك ا م ن م ن ن ح د د ا ل و ق ت ل ل إ يكون ش ا هناك ا و ر ف ت ح د لانه يجب ان يكون هناك ا ل ر مسجد لانه يجب ان ي ك ا ن ع هناك امر مسجد م ع ن ا ه أننا ق د ر ولكن ن ع ى تبديل ل أ م ث ا م وأمثال وشبه وشبه يجب ان يكون أ مسلما ويجب م ع ان يكون مسلما م فكيف نعجز إعادتكم ويجب ان يكون أ م ث ا ل ك م جمع مثل ب م ع ن ى صفة أ مه... ي نغير ص ف ا ت ك م التي أ ن ت م ع ل ي ه ا و ن ن ش ئ ك م في ص ف ا ت لا تعلمونها قال الحسن نجعلكم ج ر د ة و ق ن ا ز ي ل كما فعلنا بما كان بمن كان قبلكم ثم قال تعالى الكلام موجه للكفار المفردين ا ل ب ع ض ثم قال تعالى ولقد علمتم ا ل ن ش ا ة ا ل أ و ل ى ت ق ر ي ر لان كان ا ل ن ش ا ة ا ل ث ا ن ي ة وقال فلولا تذكرون تذكرون ذلك ا ل ل ي ا ل ن ش ا ة ا ل أ و ل ى ثم قال تعالى أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون خرج من الخلق من خلق ا ل إ ن س ا ن الذي هو من الله سبحانه وتعالى ت ر ك ي ز ه و ب د أ ا ل إ ن س ا ن في الآن في تحديث الخطاب ا ن معه في عمله ا ف ر أ ي ت م ما تحرشون من ا ل أ ر ض وتلقون فيه من ا ل ب ذ ر والحرب اثاره ا ل أ ر ض ويلقى ا ل ب ذ ر فيها الحرب يعني أ ن ت م تزرعونه أ ي تنبتونه وتردونه نباتا وين دليل دليل ما وين ما وين ما وين وين ما وين ما وين ما ي ن ما و ي ما ي ن م ن ما وين ما وين ا وين ما ر ي ن ما وين ما وين م د ل ي ل ا ل ي ن ما وين ا وين م و ما و ي م وين ما وين ما ي ن ما وين ما و ي ما وين ما وين ما وين ما و ي ا وين ا وين ما وين ما وين ما ما وين ما وين ما ي ن ما وين ما وين م وين ما وين ما وين ما و ي ا وين ا وين ما وين ا ل ب ن ا وين وين ا ي ن ا و ن ا و ي ما وين ا وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين و ي ل وين وين و ي وين وين وين وذكر أ م و ر ث ل ا ث ة ا ل م أ ك و ل والمشروب وما به صلاح ا ل م أ ك و ل ورتبه ترتيبا فذكر ا ل م أ ك و ل أ و ل ا ل أ ن ه هو الغذاء ثم المشروب ل أ ن به الاستمرار ثم النار التي بها ا ل إ ص ل ا ح وذكر من كل نوع ما هو ا ل أ ص ل ف ذ ك ر من ا ل م أ ك و ل ا ل ح د و هو ا ل أ ص ل ومن المشروب الماء كذلك ومن المصلحات النار ل أ ن بها إ ص ل ا ح أ ك ث ر ا ل أ غ ذ ي ة و أ ع م ه ا ودخل في كل واحد منها ما هو دونه والفرق بين الحرف والزرع هو أ ن الحرف أ و ل الزرع ومقدماته على ما عرف ه والزرع هو أ و ا خ ر الحرف من خروج النبات واستغلاظه واستوائه على الساج قال المبرد زرعه الله انماه وعنه صلى الله عليه و آ ل ه لا يقول أ ح د ك م زرعت وليقول ا ح ر ف ت ثم قال تعالى لو نشاء لجعلناه و حطام الحطام الهشيم ا ل ه ا ل ك الذي لا ينتفع به كالتحطم ولكن كيف تقول انهم لا ل ز ا ر يصيرون زرعا لا بفعلنا فما ولا بفعل غيرنا. فقال تعالى هب ان ن سلمنا هذا الباطل ولكن كيف تقولون في سلامته عن العباد فيفسد قبل ا ج ت د ا د الحق وقبل ا ن ع ق ا د ه وقبل ذلك ومن ت أ م ل حق ا ل ت أ م ل وترك العناد علم أ ن ذكر ا ل آ ف ا ت ب إ ذ ن الله تعالى وحفظه عنها ب إ ذ ن الله وعلى هذا ذكر في القران أ م و ر مرتبه فالاول للمهتدين والثاني للظالمين والثالث للمعاندين ا ل ظ ا ل ي ن فيذكر ا ل أ م ر الذي لا شك فيه في آ خ ر ا ل أ م ر ب ق ا م ه للحزة على الظالم المعاند ثم قال تعالى ف ض ل ل ت م تفكهون أ و تفكهون أ ي ف ض ل ل ت م ح د ث أ ح د اللامين ومعنى تفكهون تحدثون وتعجبون وقيل تندمون على بغيكم فيه أ و على معاصيكم التي من أ ج ل ه ا أ ص ب ت م به اصبتم به إ ن ى ان يقولون إ ن ا لمغرمون أ ي لملزمون غرامه ما انفقنا أو لمهلكون بالزوعي لهلاك ر قال الشاعر و ث ب ت بان الحفظ مني س ج ي ة و أ ن فؤادي مبتلى وسكى لأن الحفظ مني سجية وقد أ ن فؤادي مبتلى بتمغرمه و يكون المغرم بمعنى المغرم بمعنى المولى قال الشاعر تلا تلا عن تذكره تكتما وكان ر ه ي ن ا بها مغرما تلا عن تذكره تكتما وكان ر ه ي ن ا بها مغرما وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى إ ن المغرمون أ ي معذبون قال الشاعر وما أ ك ل ه ان نلتها ب غ ن ي م ة ولا ج و ع ة ه ن جعتها بغرامي اي بعذابي و أ ك ل الغرب والغرام لزوم المكروب فلنحن محرومون ممنوعون من ا ل ر ز ولا حظ لنا ثم قال تعالى هذا ا ل آ ن في م س أ ل ة ا ل ح ر ب في مسألة الحرب ثم قال تعالى ا ف ر أ ي ت م الماء الذي تشربون أ ا ن ت م أ ن ز ل ت م و ه من المزن ة أ م نحن المنزلون كمع م ز ن ة و ي س ت ح ا ب و ق ي ل ه والسحاب ا ل أ ب ي ض خ ا ص ة وهو أ ع ذ ب ماء خاصه بالشرب ل أ ن ه أ و ق ف و أ ن ض غ أ و تذكير ب ا ل إ ن ع ا م عليهم ثم قال سبحانه لو ن ش ا و جعلناه أ ج ا ج ا و ا ل أ ج ا ج الملح الزعاف أ ش د ما يكون من ا ل م ل و ح ة لا يقدر على, على شربك وهو من أ ق ب ح الماء وذكر, وذكر في الماء الطيب صفتين إ ح د ا ه م ا ع ا ئ د ة إ ل ى طعمه و ا ل أ خ ر ى إ ل ى ك ي ف ي ة طبعه وهي ا ل ح ا ر ة ثم ق ا ل تعالى فلا ت ش ك ر و ن أ ي فلا ه ل ت ش ك ر و ن على هذه النعم السامه ا ل ك ا م ل ة و تؤمنون ثم قال تعالى اللهم و ل ك ل شكر ثم قال تعالى, تعالى افرايتهم النار التي ت ر و ن أ ي تستخرجون من الزناد و ت ق د ح و ن والعرب ت ق د ح بعودين تحط احدهم ا على ا ل آ خ ر يسمون العلى الزند و ا ل أ س ف ل الزند ة و ش ب ه ه ب الفحل و ا ل ط ر و ق ه يقال أ و ر ي ت و و ر ي ت ومنهم قول الشاعر ف إ ن النار بالزنزين سوري وان إ الحرب يقدمها الكلام, الكلام والزنز كالمرء اانتم انشاتم اي خلقتم شجرتها اي التي منها الزناد ام نحن المنشئون لها دونكم ثم قال تعالى نحن جعلناها تذكره اي نذكر تذكر بنار جهنم التي هي النار الكبرى حيث عممنا ب ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا البلوى لتكون ح ا ض ر ة للناس ينظرون إ ل ي ه ا وينظرون ما أ و ع د و ه ما أ و ع د و ا به عن النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذا الجزء من سبعين جزء من حر جهنم يعني سبحان الله يقول يعني كلام جميل قال ثم قال تعالى نحن جعلناها تذكره اي تذكر ب ن ا ا ل جهنم التي هي النار الكبرى حيث عممنا ب ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا البلوى في كل شيء في أ غ ل ب ا ل أ ش ي ا ء نحتاج إ ل ى النار و ه ا ه ي أ م ا ث ل ه أ م ا م ن ا يعني ل ل إ ن س ا ن أ ن يتعب إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتعب فالنار التي،, التي وعد الكافر بها هي ا أ م ا م عينك يعني في كل ل ح ظ ة فمثلا تذكر و ن ع م ة من الله سبحانه وتعالى ولطف في ا ل إ ن س ا ن يرى هذا المصير أ م ا م ه دائما ً لذلك لاحظوا حتى في أ م و ر الدنيا ان ت الإنسان على حدث ا او شيء أ و ل ما يصير حدثي يخشى نعم و ا ً او ي ق ف حتى ي ت ج ع و ا دينك ما هذي هي أ م ا م ك على طول أ ك ل ك منها ر ب ط م ن ه كل شيء إ ل ا ي ا ومع هذا لا أ ح د ي ت ذ ك ر بها ن ا ر اللهم ا إذا أ ح ر ق ت ه ان ل ل تكونوا معي ولكن ما ان يتعرضها ويراها أ م ا م ه ويعلم انها والعياذ بالله م ص ي ر أ ع د ا ء الله قال الحسين بن القاسم عليه السلام و م ع ن ى قوله تعالى و م ت ا عن المبوين أ ي م ن ف ع ه و م س ع ه و بلاغه للذين هم حالون القوى والكفار في القرى, في, القرى في القرى والكفار قال الشاعر أ ق و ى و أ ك ف ر من, من نعم وغيره ح و ج الرياح ت ه ذ ه السرط مواره هذا هو ا ل م س ج ي هذا هو المسجد الذي ه م ك ن ه ان يكون هذا هو المسجد الذي يمكنه ان يكون هذا و المسجد الذي يمكنه ان يكون هذا هو المسجد ا ل ذ س ي م ك ن ي ان يكون هذا هو المسجد الذي يمكنه ان ي إ ن هذا هو المسجد يعني ولكن الحظ حافظ أني ع هذا د ت ت حافظ ا ل ك وكذا و ل م ا ركنت جفران د هذا ق و ل ا ل هو ا د ي صلى ع ل ى آ بلاقه ا فساحته ه كفرا قواء ب ج ف ر ي ع ن ي مافيا ه أ ح د قوى بلاقع يعني ك ب ي ر ة من البلاقع اذا قال صحراء بلاقع ما فيها أ ح د ولا فيها ح ي ا ة ولا فيها شيء و ا ل م ر ا د م ن ف ع أ ه ل الذين ي ن ز ل و ن القوى وهم القفر والذين خ ل ص بطونهم ومزاودهم من الطعام وقال أ ق و ي ت من أ ي ا م أ ي لم أ ك ل شيئا والمعنى ينتفع بها أ ه ل ا ل ب و ا د يوجدونها ي ليلا لتهرب منهم السباع و ي ه د د بهم الضال و انتفاعهم بها أ ك ث ر من المقيمين و ل أ ن ابن السبيل إ ذ ا راها ليلا اهتدى بها و كانت سببا في تمسعها بالجوس أ ي ض ا ثم قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم أ ي فاحدث التسبيح بذكر اسم ربك واراد بالاسم الذكر أ و سبح بذكر ربك أ ي فقول سبحان الله تنزيه الله عما يقولون أ ي شكرا له على ما عد من النعم جل جل و علا ع ب ا د ة ذ ل ك على توحيده و حكمته و عدله ل أ ن ه لا ينبغي أ ن ي ك ف ر و به قال الرازي الوجه في التعليق لما ذكر الله تعالى ما ذكر الله تعالى حال المكذبين ب ا ل ح ش ر و ا ل و ح د ا ن ي ة كما تقدم قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ن وظيفتك أ ن تكمل في نفسك أ ن تكمل في نفسك وهو علمك بربك وعلمك لربك ف ت ب ت ح باسم ربك و ا ل ف ا ئ د ة في ذكر الاسم من وجهين أ ح د ه م ا وهو المشهور أ ن الاسم مقحم وعلى هذا يكون في ز ي ا د ة التعظيم ف إ ن من عظم ملكا وبالغ في تعظيمه لم يذكر اسمه إ ل ا وعظمه وهذا من ج م ل ة ما مر ذكره يقول سبحته سبحت له وشكرته وشكرت ه له وثانيهما أ ن يكون المراد ف ذكر ربك إ ذ ا قلت وتولوا فسبح بذكر اسمه بين ق و م ه واشتغل بالتبليغ والمعنى اذكره باللسان و ب القلب و ب ي ن وصلهم ويحتمل أ ن يقول فسبح مبتدئا باسم ربك العظيم فلا تكون الباء ز ا ئ د ة يعني في الملوك في البحرين يقولنا صاحب العظم قبل ان ل إ س ا ن يتكلم عن الملك يقول صاحب الجلال صاحب العظمه صاحب الكذا فكيف عندما ا ل إ ن س ا ن يتخاطب مع الله سبحانه وتعالى في العظم وعلم أ ن ه تعالى لما ذكر خلق ا ل آ د م ي بين ب إ ر ش ا د ه إ ل ى إ ي ج ا د الضدين في الانفس أ ن بيّن ف س ب إ ر ش د إيجاد د ه إلى ل ي ا ض ي ا ل أ ن ف قدرته واختياره ولما ذكر دليلا من دلائل ا ل أ ن ف س ذكر من دلائل ا ل آ ف ا ت أ ي ض ا قدرته واختياره فقال افرايتم ما تحرثون وفرايتم ا ل م ا ء الذي تجربون إ ل ى غير ذلك وذكر قدرته على زرعه وجعله حطام ة وخلق الماء ا ل ف ر ا ت وجعله أ ج ا ج ه اشار إ ل ى أ ن القادر على الضدين مختار ولم يكن ذكره من الدلائل السماويه السماوي شيئا ذكر منها في معرض القسم فقال سبحانه فلا أ ق س م بمواقع النجوم لما بين أ ن ه خالق الخلق ورازقهم وله ا ل ع ظ م ة في الدلائل ا ل ق ا ط ع ة ولم يؤمنوا قال لم يبق إ ل ا القسم ف أ ق س م و ا اني لصادق يعني وضحنا لكم كل شيء ض ر ب ن ا ك و ن هناك اي ا ن ا ن ي ج ا ك و ه ا ت اي ا ي ن هناك ي ن ن ك و ن ا ك ي ا ن و ن ه ن ا ي ا ن ا ن ك و ن ه ن ي ا ن ا ن ي ك ه ن ا ي ا ن س ن يكون ه ا ي انسان يكون هناك اي انسان ي هناك و ن هناك اي ا ن س ا و ن ه ذ ا ك اي ا ن س ا هناك اي ا س ا و هناك اي انسان و ن ا ك ا ا ن ن ي و ن ا ك ا ا ن ا ن ي و ن ه ك ا ن س ا ن ي ه ا ن س ا ن ه ا ن و ن ه ا ك اي ا ن س ا يكون هناك اي ا ن س م ن ه ن ي انسان ا ك اي انسان ه ي انسان ه ن ي ا ا ن ا ك اي ا س ا ن هناك ا انسان هناك ا انسان ن ا ي ا س ا و ه ن ا ي ا ا ن هناك ا ا ن س ه ن ا اي ا س م ن ا ك ي ل ا ثم ذكر المفسرون ف لا وجوه احدها لا زائده ل ل ت أ ك ي د أ ق س م و ا والمعنى أ ق س م و ا مثلها في قوله تعالى لئلا يعلم أصل ه اقلها لا يعلم وثانيه ا أ ص ل ه ا لا أ س م د ل م اقسم ل ل ت أشبعت فتحتها أ أ ك ي د د ل ا م ا ل ت أ ك ي د أ ش ب ع ت فتحتها فصارت لا كما في الوقت و ث ا ل ث ه ا لا ن ا ف ي ة و أ ص ل على م ك ا ل ت ه م و ا ل ق س م ب ع د ه ا ك أ ن ه ق ا ل لا و ا ل ل ه ل ا صح ل ك و ل ا ل ك ا ف ر ي ن و أ ا س م ع ل ي ه و أ م ا م و ا ق ع ا ل ن ج و م ف ق ا ل ز ي د ب ن علي هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ل ق ر آ ن ن ز ل ن ج و م ا م ت ا ك ق ة ث ل ا ث ة آ ي ا ت وأربعة و خ م س آ ي ا ت ض ل م و ا ث ل ا ف ي ا ل و ر هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ي م و ا ق ع ان ل ج ي م و ن ه ا أ ي ض ا منها م وقال ا ع ه في اتباع ا الرجم ومنها مواقعها يوم حين تسير وقال في التجريد مواقع النجوم هي نجوم السماء ومواقعها م خ ا ق ط ه ا عند الغروب ولعل الله تعالى في آ خ ر الليل إ ذ ا حطت النجوم إ ل ى المغرب أ ف ع افعالا ل ل ل ل ا عظيما ا م أو ئ و ل عظيمه أ و ل ل م ل ا ئ ك ة إ ب ا د ا ت ج ل ي ل ة أ و ل أ ن ه وقت ج ي ا م ل ل م ج ت ه د ي ن من الصالحين فلذلك أ ق س م ت على ا بها وعظم ا ل ق س م انتهى و ق ي ل ا ل ت ن د ي ر ب ر ب ي مواقع النجوم ثم قال سبحانه وينه ل ق ت م ن لو تعلمون عظيم اللهم صلى ه ع ل ل م م ب ا و ن ح م ه ا ل ل م صلى الله عليه وسلم و ح م ه اللهم صلى الله ع ه و س م ورحمه ا ل ل ل ى الله ع ل س ل م و ر اللهم صلى الله ع ه وسلم وسلم ح م ا ل م صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم و س ا ل ل ى الله ع ل ي وسلم وسلم و س ل ل م وسلم و س ا ل ل ى الله ع ل ي وسلم وسلم و س ل ل م وسلم و س ل ل اللهم صل ا ل ل ه اللهم صل ِّ وسلم ِّ وبارك على محمد على عيد ن ومدارين اللهم وفزعون ش خ ص ا ن ورنه صلاه ومونا ومونا ومراعين وعتنى وجعلنا مخرجين وزغنا ونتائج الرجلين وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا ر ز غ ن ا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا ل ز غ ن ا وزغنا وزغنا وزغنا وزغنا